مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتٍ أَجَلَهَا عَمَّا يَسْتَخِيرُونَ ۚ وَمَا ثم أُرْسِلْنَا بِالرُّسُلِ تَرَانُ فِتْنَى أَمَّا جَاءَ أُمَمٌ تُرْسُلُهَا كَذَبُوا فَاعْتَبَثَ وجعلناهم أحاديث فبعد القوم لا يؤمنون ثم أرسل إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوماً عليم فقالوا فقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آل وآويناهما إلى ربوة ذات قرار وَإِنَّ هٰذِي لَأُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ بَأَنَّ هم في ضمره حد ساحق اي يحسبون ان به مما تسارع لهم في الخير ربهم مشفقون ولا al